من الله مع الذين دقوا الدينهم مرحباً الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اهتدى بهذه صار علىنا جهيل من البحث والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصر الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب في هذه الأيام كما تعلمون يحتفل الكثير من الناس بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله شهر ربيع بالرغم من أنه هو الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أيضا هو الشهر الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام فلا ندري ايفرح الإنسان بمولده عليه الصلاة والسلام أم يحزن على وفاته والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو شنو فهو رد ومعلوم أن العبادة عبادة توقيفية الأصل في العبادات التوقف والمنع إلا ما جاء به الدليل الصريح والقول المبين من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعجب الإنسان ويستغرب في هذه الاحتفالات التي يقيمونها وفي هذه الشعارات التي يرفعونها فهل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التبرج وهذا السفور وهذا الاختلاط وهذه البدع وهذه المحدثات من الأمور الذي ينظر إلى احتفالات المسلمين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم كما نشاهد ذلك في وسائل الإعلام المختلفة المقرؤة والمسموعة والمرئية يجد أن هذا الفعل بعيد كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ألف وأفتع علماء الإسلام الذين يعتبروا ويعتدوا بقولهم بأن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات وعلى كل واحد منا أن يبتعد عنها الذي يقرأ القرآن يجد ان الفرح ينقسم الى قسمين فرح مشروع وفرح ممنوع اما الفرح المشروع فهو الفرح بطاعه الله سبحانه وتعالى والفرح بالعباده والفرح بالقران والفرح بالسنه والفرح بالاعمال الصالحه قال عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك شنو فليفرح وهو خير شنا يا جماعه مما يجمعون هذا هو الفرح المشروع أما الفرح الممنوع فإن الله عز وجل أيضا قد بينه وبيّن أنه لا يحب الفرحين الذين يفرحون فرحا ممنوعا والله عز وجل نهى عن الفرح الممنوع قال سبحانه وتعالى في سوره غافر ألم ترى إلى الذين يجادلون في ايات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون هنالك نوع من الخلق يجادل في القران والسنه بغير علم صح ولا ما ولا ما في الكلام زي ده بغير دليل وبغير برهان ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير والله عز وجل بين ان حجه هؤلاء الآباء والاجداد اذا قل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابانا لذلك الانسان اذا اراد ان يتحدث في الدين عليه ان ياتي بالدليل قال عز وجل قل هاتوا برهانكم ان كنتم شنو ان كنتم صادقين عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون هذا عذاب أليم ومضاعف ثم يقال لهم توبيخا قال عز وجل ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله أين الذين عبدتموهم مع الله ودعوتموهم مع الله والتجأت قلوبكم إليهم والتفتت عن الله تعالى أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا قالوا الجماعة دل ما, ما, ما شايفينهم وما لقيناهم عشان كده ربنا عز وجل في سوره الانعام قالوا يوما نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم شنو انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا شنو هذه الايه من سوره يونس في سوره الانعام قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون قال عز وجل ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا اشنوا الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قالوا والله يا ربنا احنا ما اشركنا ربنا عز وجل قال انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا شنو وضل عنهم ما كانوا يفترون عشان كذا يا جماعه هذه الافتراءات وهذه الادعاءات تضيع عشان كذا ربنا عز وجل قال ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ربنا عز وجل قال لهم ذلكم سبب اجابكم النار وقعدكم في المحل ده جاب لكم السلاسل جاب لكم الأغلال جاب لكم الاصفاد جاب لكم الحميم جاب لكم الزقوم جاب لكم الغسلين جاب لكم الصديد جاب لكم الأنواع من العذاب المضاعف أسألوا شنو يا جماعه أسألوا شنو إنتوا ليلة ضربين روك تقيلة ظنكم ها طيب سورة غافر دي إنت حافظنا ولا ما حافظنا ها في زر حافظ سورة غافر طيب الآيات بتقول كلا خلي بالك هي دي ما آيات متتالية من سورة غافر ربنا عز وجل قال ألم ترى إلي الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون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 السبب الجاب كون المحل ده ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها تضيئ سمث المتكبرين الفرح بالباطل والفرح بالبدع والفرح بالله واللعب رب العز وجل قال لهم ذلكم بما كنتم الباد سببيه قال لك بم... السبب الجابكم هنا ما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ربنا قال لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسؤول المتكبرين عشان كده يا جماعة الإنسان يفرح فرح شرعي ناس يفرحوا بالحفلات صح والغناء والطرب والف... وال... والمجون والخمر والفسوق والعري والتبرج والألفاظ الشنيعة والأقوال الوضيعة إلى غير ذلك من أسباب الضياع وأسباب الهلاك التي دمرت الأمة وجعلتها تسير إلى الوراء بدلا من أن تسير إلى الأمام عشان كذا الإنسان لما يجي يفرح يفرح فرح شنو فرح شرعي أيوة ما فرح مشروع لا يفرح فرح شنو ممنوع فهذه الاحتفالات التي تقام وهذه الاذكار المبتدعه والاوراد المختلقه والعبادات المحدثه هذه امور منكره وهذه امور مبتدعه قال عز وجل ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا شنو بما كانوا يفعلون ربنا عز وجل يوم الغيامه قال الناس كلهم الحاجات العملاء دي أنا بحكم فيها إن ربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه شنو؟ يختلفون عشان كده جمال إنسان لما نجي يعبد ربنا يعبد ربنا على بصيرة قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين علينا أن نعلق قلوبنا بربنا سبحانه وتعالى وأن نخلص لله عز وجل في الدعاء وأن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه الثبات على السنة الذين يحملون العرش ومن حوله ربنا عز وجل قال يسبحون بحمد ربهم أتاني ويؤمنون به أتاني ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين شنو تابوا أتاني اتبعوا سبيلك دي خطيره انت اذا متبع النبي صلى الله عليه وسلم الملائكه فوق دعلك انت نايم الملائكه تدعي لك انت في الدرس بتدعي لك انت شغال في البيت بتدعي لك ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلمه فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك اتبعوا سبيلك لانه في سبل تانية وعلى الله قصد السبيل ومنها شنو ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وربنا عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا شنو؟ ما معنى السبل الطرق نعم ربنا عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم مصاكم به لعلكم شنو لعلكم تتقون عشان كده ربنا عز وجل قال يقولوا اتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته إلى نهايه الآيات من سورة غافر لذلك الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه داء الإنسان بيثبت على السنة ربنا لا يخزيه ما بيخزيه. ربنا يوم القيامة بينصره ربنا قال نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وفي نفس الوقت يوم القيامة الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم يندم أشد الندم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة يا ويلة ليتني لم اتخذ فلان خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني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 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ربنا جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم شنو؟ لعلكم ترحمون. في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة، وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة، وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الملائكة، وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الثبات على الدين، وعكس ذلك. في مخالفته يجد الإنسان الأسى ويجد الإنسان الشقى قال هبطا منها جميعا فامن ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل فلا يضل ولا يشقى لا يضل في فكره ولا يضل في معتقده ولا يشقى في حياته ولا في تصرفاته فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أتاني ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ربنا قال لي قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك ليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى لذلك قال الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما ما جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا لذلك على العبد أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يلتفت إلى المخالفين لأن الإنسان إذا نظر إلى الكثرة ربما تغره وما ذكر الله عز وجل الكثرة إلا زمها قال عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يفقهون لا يع... ربنا يقول لا يعلمون لا يفقهون لا يشكرون ربنا سبحانه وتعالى يقول ينتطع اكثر من في الارض يعمل شنو يضلوك عن سبيل الله يتبعون الا الظن وانهم الا يخرسون ربنا عز وجل وقليل من عبادي اشنا يا جماعه قليل من عبادي الشكور فكونوا مع الشاكرين ومع الذاكرين ومع الذين يعلمون مع الذين يفقهون مع الذين يعلمون مع الذين يتدبرون مع اول الالباب مع اول الاحلام مع اول النهى مع اهل الطاعه مع أهل الخير كونوا للخير أعوانا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين أصر الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم وأن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة والإيمان إن ربنا جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين